فضيله الشيخ عطيه هل يمكن أن نأخذ فكرة عن سجود السهو من نواحيه المختلفة؟ الكلام في سجود السهو والخلاف فيه كثير فهو يتناول حكمه وحكمته وكيفيته وأسبابه أما الحكم فأسهل ما قيل فيه هو رأي الإمام الشافعي من أنه سنة وليس فرضا ولا واجبا يعني لو ترك لا عقاب فيه ولا تبطل الصلاة وأما غير الإمام الشافعي فقال بعضهم بوجوبه وقال بعضهم بندبه ولكل من ذلك أسباب فيها خلاف كبير وأما حكمته فهي جبر خلل وقع في الصلاة وهذا الخلل قد يكون بترك شيء وقد يكون بزيادة شيء وقد يكون بالإخلال بالترتيب بين أفعال الصلاة والترك قد يكون لواجب أو لركن وقد يكون لسنة وكذلك الزيادة وهذا الخلل قد يكون عمدا وقد يكون سهوا ولكل من ذلك حكم. وأما كيفيته فهو السجدتان وموضعهما أحسن ما قيل فيه ورأي الإمام الشافعي أنه يكون قبل السلام بصرف النظر عن السبب أما أبو حنيفة فيقول موضعه بعد السلام ومالك قال إن كان السبب زيادة يقول بعد السلام وإن كان نقصا فقط أو نقصا مع زيادة يكون قبل السلام والشوكاني قال الأحسن أن يسجد قبل السلام إذا كان سببه قبل السلام وأن يسجد بعده إذا كان سببه بعد السلام وما لم يرد تقييده بأحدهما كان مخيرا فيه بين السجود قبل السلام وبعده وأما أسبابه فأكثرها اجتهاديه لا نص فيها ولذلك كثر الخلاف والوارد من الحديث إما عام وإما خاص فمن العام حديث مسلم إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين ومن الخاص حديث الصحيحين في قصة ذي اليدين في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة رباعية ركعتين ثم سلم حيث دخل فيها وأتمها ثم سجد بعدما سلم وكذلك من الخاص حديث إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك وليبني على مستيقا ثم يسجد سجتين قبل أن يسلم وأيسر ما قيل في أسبابه ما ذهب إليه الشافعي وأسبابه هي أولا ترك سنة مؤكدة وهي عنده القنوط والتشهد الأول ثانيا الشك في عدد الركعات ثالثا فعل شيء سهوا تبطل به الصلاة عمدا كالكلام رابعا نقل ركن قولي غير مبتل للصلاة إلى غير محله مثل إعادة قراءة الفاتحة وهو جالس خامسا لاقتداء بمن في صلاته خلل ولو في اعتقاد المأموم كالاقتداء بمن ترك قنوت الصبح هذه صورة إجمالية عن سجود السهو من نواحيه المختلفة والله أعلم